بمسح دموعي واذكر الله وصلي والله ما باه شخص يسوى دموعي واللي ينكرني وراح أخلى يولي مطح مصادري أخف الظلوعي بمسح دموعي واذكر الله وصلي والله ما باه شخصي يسوا دموعي واللي ينكرني وراح أخلى يولي ما طاح من صدري أخف الظلوعي وما طاح من صدري أخف الظلوعي